هذه السور التي ذكرت فيها الحروف المقطعة ذكر فيها الانتصار للقرآن وأنه من كلام الرحمن في 25 سورة باستثناء أربع سور وسأذكرين لم يذكر عقيبها ذكر القرآن فلنذكر السور التي فيها ذكر القرآن عقيب الحروف المقطعة لنبين أن هذه الأحرف إشارة إلى إعجاز ما بعدها انظر لصورة البقره وهي اول الحروف المبتداه المفتتحة بالحروف المقطعه في رسم في المصحف وجمع المصحف وترتيب المصحف ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اذا هذا الكتاب الذي ليس فيه ريب وفيه هدايه للمتقين مؤلف من الألف واللان والميم ومن مثيلات هذه الأحرف من لغة العرب السورة الثانية سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق فهذا الكتاب الذي نزل بالحق مؤلف من هذه الأحرف المقطعة التي حروف لغة العرب السورة الثالثة السورة الأعراف ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم كتاب السورة الرابعة سورة يونس ألف لام را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 من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير قال شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان عندما تكلم على الحروف المقطعة في أوائل سورة هود يقول وإنما أخرت الكلام على الحروف المقطعة لأوائل سورة هود ولتفسير سورة هود لأن الحروف المقطعة غالبها ذكر في السور المكية وتقدم معنا جميع الحروف المقطعة ذكرت في السور المكية, المكية باستثناء سورة البقرة وآل عمران وفي خلاف هل هي مكية أو مدنية يقول اذا أنا أخرت الكلام على الأحرف المقطعة إلى سورة هود لأنها مكية وإذا ينبغي أن نتكلم على الحروف المقطع في السور المكية لأن الغالب أنها ذكرت في السور المكية. طيب سورة الأعراف مكية لينما تكلمت على الأحرف المقطعة في سورة الأعراف قال لأن الدلالة في سورة هود أظهر منها في سورة الأعراف على أن المراد من هذه الأحرف الانتصار للقرآن والإشارة إلى أنه مؤلف من هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور ألف لام را كتاب أحكمت آياته بواسطه هذه الأحرف التي تنطقون بها ثم فصلت من لدن حكيم خبير ليس هذا من بشر على الإطلاق من لدن حكيم خبير الا تعبدوا إلا الله ولذلك اخوتي الكرام كون هذه الاحرف ذكرت في السور المكية هذا مما يقرر أن المراد الإشارة إلى اعجاز القرآن لأن المشركين كانوا يكثرون اللغط حول القرآن ويكثرون الهذيان والافتراء والأوهام فذكرت هذه الأحرف في بداية السور للصراخ عليهم بعجزهم وأن هذا القرآن مؤلف من حروف لغتهم ولا يستطيعون أن ياتوا بسورة من مثله ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد الحكيم الخبير دقية الصور كلها مكية سورة يوسف وهي السادسة ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين السورة السابعة الرعد ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون السورة الثامنة سورة إبراهيم الف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد السورة الثالثة سورة الحجر الف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين السورة العاشرة سورة طاها طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى السورة الحادي عشرة سورة الشعراء طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين السورة الثانية عشرة سورة النمل طاسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين السورة الثالثة عشرة سورة القصص تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون السورة الرابع عشرة سورة لقمان ألف لام مي تلك آيات الكتاب الحكيم السورة الخامسة عشرة سورة للفلام ميم استجد الفلام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الفلام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين السادسة عشرة سورة ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين السورة السابعة عشرة سورة صاد صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق السورة الثامن عشرة سورة حاميم المؤمن غافر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب التاسع عشرة سورة حاميم فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون السورة العشرون السورة الشورى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم الحادي والعشرون سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين الثاني والعشرون سورة الدخان حاميم والكتاب المبين الثالث والعشرون صورة الجاثي حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الرابع والعشرون صورة الأحقاف حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الخامس والعشرون قاف قاف والقرآن المجيد هذه خمس وعشرون بقي معنا أربعة سور استتحت بالأحرف المقطع ليس فيها ذكر القرآن بعدها فلمة صورتان سورة مريم وسورة الروم افتتحتا بالاحرف المقطعه ليس فيهما ذكر القرآن بعد الاحرف المقطعه كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا وسورة الثانيه سورة الروم ألف لام غلبت الروم في ادنى الأرض وهم من بعد غلب مساغب قال الامام الرازي عليه رحمة الله ذكر في هاتين السورتين ما يشير إلى معنى ذكر القرآن فيهما وهو الإشارة إلى أمر معجز ففي سورة الروم أشار إلى أمر معجز وهو أن الروم سيغلبون بعد أن غلبوا وهذا إخبار بغيب هذا يقوله بشر بشر يقول رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى يعلم الغيب في السماوات والأرض وفي سورة مريم أشار ربنا إلى أمر معجز وهو أنه خلقه من مرأة عاقر وشيخ هرم مولوده من زكريا وزوجه وخلق بعد ذلك من أنثى بلا زوج عبدا صالحا وهو عيسى على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فإذا هنا إشارة إلى أمر معجز وهذا الأمر المعجز يكون من الله جل وعلا فكأنه ذكر القرآن هذا الإخبار الذي حصل عن هذا الأمر المعجز ينوب مناب ذكر القرآن لأن القرآن معجز إذا بقي معنا سورتان السورة, السورة الثالثة العنكبوت ما ذكر فيها الإعجاز؟ ذكر القرآن ولا أمر معجز يساوي ذكر القرآن ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قال الإمام الرازي عليه رحمة الله ذكر الله في هذه السورة مضمون القرآن ومضمون القرآن هو التكاليف التكاليف فأغنى ذلك عن ذكر القرآن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يختبرون بأنواع التكاليف الشاقة كما قال الإمام الألسي كالمهاجرة ورفض الشهوات ووظائف الطاعات وفنون المصائب في الأنفس والأهل والأموال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا ذكر مضمون القرآن الذي هو معجز والسورة الرابعة وهي سورة نون نون والقالم وما يسطرون ما ذكر القرآن فيها مباشرة لكن ورد الإشارة إليه بعض ايات في نفس السورة عندما قال الله لنبيه عليه الصلاة ما أنت بنعمة ربك بمجنون ثم ذكر العبد المأفون المغبون إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم كيف يكون هذا القرآن من أساطير الأولين وترهاتهم وأوهامهم وهو معجزا مؤلف من حروف لغة العرب من النون ومثيلاتها من أحرف اللغة العربية إذا في خمس وعشرين سورة ذكر الانتصار للقرآن صراحة وأنه كلام الله بعد هذه الأحرف المقطعة وفي ذلك إشارة إلى أن المراد من هذه الأحرف الإشارة إلى أن القرآن معجز ومؤلف من حروف لغة العرب فإذا كنتم في شك من ذلك فهاتوا قرانا من هذه الاحرف يماثل ويشابه القرآن الذي اتى به محمد على نبينا صلوات الله وسلامه الدليل الثاني الذي يقرر هذا الأمر إذن الدليل أول استقراء الصور التي ذكر فيها الأحرف المقطعة يشير إلى أن هذه الأحرف ذكرت انتصارا للقرآن وأنه معجزا من كلام الرحمن الدليل الثاني واقع هذه الأحرف يقرر هذه القضية تقدم معنا إخوتي الكرام في الموعظة الماضية أن هذه الأحرف ذكرت في خمسة صور. على حرف وحرفين وثلاثة وأربعة وخمسة أو ليس كذلك ولا يوجد زيادة لما ذكرت هذه بهذه الصور بهذه الصور ذكرت بهذه الصور للإشارة إلى التحدي فكلام العرب لا يخرج عن هذه الأحوال الخبسة كلام العرب إما حرف وإما اسم وإما فعل الحرف عندهم مركب من حرف ومن حرفين ومن ثلاثة فقط ولا يزيد إما الباء حرف جر عن حرف جر إلى حرف جر حروفهم لا تزيد على ثلاثة أحرف فالله إذا ذكر هذه الأحرف بصوره حرف وحرفين وثلاثة أحرف فيصنع حروفا منها كحروفهم الموجودة بحرف أو حرفين أو ثلاثة والأسماء عند العرب لا تخرج عن ثلاثة أحوال أيضا إما ثلاثة أحرف وإما أربع وإما خمسة وما عدا هذا فهو مزيد ليس بأصلي هذا اسماء العرب حسن وحسين وحسناء ما عدا هذا ثلاثة وأربع وخمسة هذا أسماء العرب إذا كان كذلك فاصنعوا من هذه الأحرف التي صنعت وذكرت بهذه الصور ثلاثة وأربع وخمسة أسماء وركبوها في جمل لأجل أن تكون كما هو في هذا القرآن فصاحة وبلاغه وأما أفعال العرب فلا تخرج عن صورتين إما ثلاثة أحرف وإما اربعه وهذا جاء في هذه الأحرف المقطعة منها ما هو على ثلاثة ومنها ما هو على اربعه فإذا هذه الأحرف في جميع صورها ما خرجت عن استعمالات العرب من حرف إلى حرفين إلى ثلاثة من ثلاثة إلى أربع إلى خمسة من ثلاثة إلى أربع في أفعالهم فإذا هذه الأحرف كررت على حسب استعمالكم في لغتكم من حروفكم وأسمائكم وأفعالكم فصيغوا من هذه الأحرف قرآن يشابه القرآن الذي اتى به محمد عليه الصلاة والسلام وقد تقولون هذه الأحرف صدقنا محمد عليه الصلاة والسلام إليها فاستعمل حروفنا فكيف نحن سنستعملها مره ثانيه اطمئن نحن استعملنا نصفها وتركنا لكم النصف الاخر فنحن استعملنا النصف وذكرنا في فواتح السور فلئلا تقول سبقنا محمد عليه الصلاه والسلام الى استعمال سائر الاحرف فكل سوره سنضع فيها حرفا في بدايتها سيقال لنا سبقتم اليها لا هناك احرف ما ذكرت على الاطلاق هاتوا سوره وضعوا بعض الاحرف التي لم تذكر في اوائل بعض السور التي ذكرت فيها الاحرف المقطعه ضعوا تلك فيها فمحمد عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن الذي نزل عليه عليه صلوات الله وسلامه ما ذكرت سائر حروفكم في مطلع سوره إنما ذكر كما قلنا نصف حروفكم بقي عندكم النصف وهذه القسم العادل بيننا وبينكم فإذا كنتم تخرفون وتفترون وتكذبون وتقولون هذا من صنع محمد عليه الصلاة والسلام ففي وسعكم في البقية أن تصنعوا كما صنع ولا تقول هو سبقنا لكل الأحرف فكيف سنصنع قرآنا من هذه الأحرف التي استعملها هو وسبقنا في الاستعمال وحقيقة هذا القول الذي قال به هؤلاء الأئمة الكرام يمكن أن يقبل ولا أقول إنه قطعي ولكن لا محذور فيه وذكرت أنه ذهب إليه أجلة من مشايخ هذه الأمة وعلمائها الإمام ابن تيمية وابن كثير والشيخ أبو الحجاج المزي والشيخ المبارك الشيخ محمد الأمين الشيقيط عليهم جميعا رحمه الله وذهب إلى هذا قلنا جمع عظيم من المحققين أن معنى الحروف المقطعة حروف من لغة العرب ما معناها وما الحكم من ذكرها معناها معلوم والحكمة من ذكرها معروفة وهي الإشارة إلى أن هذا القرآن مؤلف من هذه الأحرف فإذا كنتم تشكون في هذا فاصنعوا قرآنا من هذه الأحرف يماثل هذا القرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت الكافرين وحقيقة ما ذكر لهذا القول من الأدلة وهي تدور على دليلين كما قلنا دليل الاستقراء ودليل كيفية ذكر هذه الأحرف في أوائل بعض سور القرآن يقرر هذا القول وأنها إشارة إلى إعجاز القرآن ومركب من هذه الحروف العربية التي تنطقون بها وتتكلمون بها وجاءت هذه الأحرف في مطلع السور على حسب استعمالكم في أسمائكم وحروفكم وأسعالكم فإذا عجزتم عن استعمال ما بقي من الأحرف لصنع قرآن يشابه هذا القرآن بل هذا على أنه من كلام الرحمة هذا القول الأول من الأقوال العشرة. أما القول الثاني أحد عنده سؤال الثاني أما القول الثاني هذا القول الأول أما القول الثاني هذا الأول ليس الثاني الاستقراء هذا دليل للقول الأول كيفية ذكر هذه الأحرف بهذه الصورة دليل للقول الأول يعني هذا القول قلت يقرره دليلا الاستقراء بأنها ذكرت في 25 سورة بعدها ذكر القرآن فجاءت انتصارا الله وأن القرآن مركب منها الدليل الثاني الذي يقرر هذا القول أن هذه الأحرف ذكرت بصور لا يخرج عنها استعمال العرب في كلامهم وهي الأحرف والأسماء والأفعال الأحرف عندهم حرف وحرفان وثلاثة وهذا موجود في الأحرف المقطعة والأسماء قلنا ثلاثة وأربعة وخمسة وهذا موجود في الأحرف المقطعة والأفعال ثلاثة وأربعة هذا مع في الأحرف المقطعة هذا دليل للقول الأول هذان الدليلان يقرران القول الأول ولذلك هذا قلت هذا القول الأول وما قرر به من أدلة تدور على دليلين حقيقة تدل على قبول هذا القول واعتماده وقد قال به أئمة أجلة أما القول الثاني من الأقوال العشرة لا إله إلا الله قيل إن هذه الأحرف المقطعه في أوائل سور القرآن هي أسماء لسور القرآن أسماء فالف لام ميم البقرة هذا اسم لصورة البقرة لكن بما انه شابهها شابهها بعض السور فيها الاحرف المقطعة فتنعت السورة بنعت اخر فتقول اقرأ سورة الف لام ميم البقرة ألف لام ميم العنكبوت كما تقول جاء زيد نقول من زيد تقول ابن عبد الرحيم لان يوجد زيد ابن عبد الرحيم وابن ابراهيم فنعته بنعت آخر لتميزه عن غيره ممن يشاركه في تلك التسمية فالف لام ميم هذا اسم للسورة اذا من حروف اللغة العربية سميت السورة بسورة الف لام ميم كما سميت بسورة البقرة كما سميت بسورة النساء كما سميت بسورة الأحقاف هنا الف لا ميم حاميم اسم للسورة التي ذكر فيها هذا إن قلنا لك من أي الحواميم أي حاميم أقرأ تقول حاميم الدخان فإذا أقرأ لك هذه السورة إنما حاميم هذه اسم للسورة لكن لو لم يكن لهذا الاسم شبيه ومثيل في القرآن لا داعي أن أذكر معه نعتا آخر فاقول لك اقرأ سورة قاف لا تقول لي أي قاف أن لا يوجد اسم آخر واقرأ سورة نون واقرأ سورة صاد هنا الآن لا يوجد اسم آخر اقرأ سورة ألف لام ميم صاد اح تقولي أي سورة هذه معروفة يعني سورة الأعراف لأنه لا يشاركها في هذه الكثني أحد اقرأ سورة ألف لام ميم راء لا يشاركها أحد اقرأ سورة حاء عين سين قاف أي سورة المسمى بهذا الاسم اقرأ سورة كاف ها يا عين صاد لا داعي لأن أقول لك مريم لكن عندما يقول اقرأ سورة ألف لام را تقول أي سورة أي ألف لام را أقرأ تقول ألف لام را هود التي ميزتها مثلا عن يونس وهكذا سورة طاس ميم القصص او صورة الشعراء القصص او الشعراء ولو قلت لك اقرأ صورة طاسين هذه النمل لا يشاركها غيرها فلا داعي ان نقول طاسين النمل اذا الشاهد ان هذه الاحرف المقطعة اسماء للصور حروف من لغة العرب عرفنا المراد منها من جميع الوجوه ما هو هذا اسم للصورة الابلامي اسم للصورة التي هي سورة البقرة وسورة آل عمران وبقية السور. نقل هذا في تفسير الطبري عن إمام من أئمة التابعين وهو زيد بن اسلم ونقله الحافظ في الفتح وعزاه إلى تفسير عبد الرزاق عن معمر عن قتاده إذا عن زيد بن اسلم وعن قتاده وهذا القول هو الذي اختاره إمام النحو سيبويه <تصفيق> لا إله إلا الله سيبويه وكنت ذكرت إخوتي الكرام أن كل اسم يختم بويه لا ننطقه في أبحاثنا الشرعية إلا بضم ما قبل الواو وإسكان الواو وفتح الياء فماذا نقول سيبويه وأما أئمة اللغة فيقول سيبويه ما لنا وله وضبطه هو حتى في الفارسية سيبويه وأما في الشريعة فلا نقول ويه على الإطلاق ثبت في كتاب معشرة الأهلين لأبي عمر النوقات عن ابن عمر رضي الله عنهما والأثر نقل ايضا عن الإمام الشعبي أن ويه اسم شيطان فكل شيء يختم بويه ننحته ونتصرف فيه ونخرج عن هذه الصورة فسيب ويه سيب ويه إسحاق بن راهوي راهويا وجميع المحدثين يقولون هذا نفطوي نفطوي وهكذا سائر الأسماء كل ما يختم بوي ما قبل الواو ونسكن الواو ونفتح الياء وهذا قرره أئمتنا بلا خلاف بينهم ما قل الصلاحا خاصا لكن صار الأمر المقرر عند أئمتنا مجهولا عندنا ذكر هذا الإمام السيوطي في تدريب الراوي في صفحة مائتين وعشرين عند ترجمة العبد الصالح إسحاق بن راهوي بن إبراهيم الحمضة لشيخ الإمام البخاري عليه جميعا رحمه الله قال هذا أول لفظ يرد معي في هذا الكتاب يختم بويه يضبط هذا الاسم عند علماء الشريعة كذا وعند علماء النحاة كذا كما ذكرت لكم سيبوا وقرر هذا الامام ابن الاسماء الجزء الثاني في القسم الاول منه في صفحه 258 وثمان وخمسين وقرره السيوطي في بغيه الوعات في طبقات النحات في الجزء الاول صفحه 428 وثمان وعشرين وذكره الامام ابن خلل كان في كتائمه وفيات الاعيان في الجزء الثالث صفحه 465 وخمس وستين ونظروا جميع كتب الأحاديث المؤلفة في الأحاديث المشتهر على الألسن ككتاب المقاصد الحسنى وكشف الخفاء للإمام العجلون عليهم جميع رحمة الله عند حرف الوا ويه, ويه كلهم تعرضوا لهذا أن ويه اسم شيطان نقل هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن الإمام الشعبي وأن علماء الشريعة يضبطونها بضم ما قبل الواو واسكان الواو فتح سيبويه إمام النحو اختار هذا القول وهي أن الأحرف المقطعه أسماء للسور التي ذكرت فيها هذا قول سيبويه وهو الذي مال إليه الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي وحجة هذا القول امران ايضا الأمر الأول أن هذا جار على لغة العرب وفاش بينهم فيطلقون هذه الأحرف المقطعة على أسماء لمسميات كثيرة من أشخاص وغيرهم فالعرب سموا, سموا والد حارث حارث الطائي ما اسمه والد حارثة لام حارث بن لام الطائي اسمه لام شخص اسمه لام فسورة البقرة اسمها لام ميم. ونون اسمها نون بهذا الحرف سورة إذن حارث بن لام الطائي وسمى العرب النحاس ماذا يسمونه صادا والنقد عينا والسحاب غينا والحوت ماذا يسمونه نونا فسمى العرب إذن أسماء متعددة مختلفة بالحروف المقطعة والقرآن نزل بلسان عربي مبين فقاف اسم للسورة حاميم اسم للسورة هذا اسم للسورة هذا الدليل الأول أن هذا مستعمل في لغة العرب والدليل الثاني ورد في السنة المطهره عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى هذا ويقع وأب في الصحيحين من حديث أبي هريرة والحديث في الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين في الصحيحين عن أبي هريرة والحديث رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنساء عن ابن عباس عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة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 لكن ألف لاميم عندنا ست صور فيها ألف لاميم. فايو ألف لاميم البقرة قال تنزيل السجدة يعني التي فيها تنزيل تنزيل من تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين التي هي صورة السجدة ألف لاميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. كان يقرأ في صلاة الفجر بألف لاميم تنزيل السجدة ويقرأ في الركعة الثانية بهلأة على الإنسان حين من الدهر. لم يكن شيئا مذكورا بصورة الإنسان قوله يقرأ إذن في الركعة بألف لام ميم تنزيل هذا إشارة إلى أن ألف لا ميم اسم للصورة لكن الألف لا ميم قلنا يسمى بها ست سور بد من تمييز عن غيرها فقلنا ألف ميم تنزيل أي ليس ألف ميم ذلك الكتاب هذه تختلف تنزيل السجدة أي سورة السجدة فهذا إشارة إلى أن ألف ميم اسم للسورة اخوة الكرام ويسن أن يقرأ المسلمون وخاصة في المساجد في صلاة الفجر يوم الجمعة بهتين السورتين ولا داعي لضجيج العامة ولا داعي لغوغاء العامة والإمام هو إمام وليس بمأموم فإذا قال له المأمومون نتضايق هو إمامهم لا ينبغي أن يكون الإمام مأموما ويسير وراء أهواء العامة فينبغي أن يقرأ هاتين السورتين دائما باستمرار هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويسجد إذا جاء لسرور آية السجدة هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام إنما يقول الإمام القيم في زاد المعاد في الجزء الأول صفحة 209 بعض العلماء بعض رأى أن نترك القراءة في صلاة الفجر بهاتين السورتين لمحذور وقع فيه الناس وهو أنه يسن أن نقرأ سورة سجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة وهو أنه شرعت هاتين السورتين من أجل السجدة ولذلك وهذا ما أدركت عليه كثيرا من الأئمة لذلك الناس لا يقرؤون سورة ألف لاميم تنزيل السجدة من أولها لآخيرها يقرؤون في الغالب من وسطها ولقد خلقنا الإنسان وقالوا أئذا ضللنا في الأرض لا في خلق جديد من آية عشر أئذات كثيرا من الإن يقرؤون من هنا ثم يأتي للسجد يسجد يقرأ بعدها آيتين وينهي السورة ولا يكنها ورأيت بعض الأئمة يقرؤون سورة العلق من أجل السجدة في الركعة الأولى فلما صار في أذهان عامة أنه ينبغي أن نقرأ سورة السجدة أرأى بعض علماء رأى يطرح, رأى, رأى يطرح وننبه الناس إلى السنة وأنه ما شرعت هذه سورة من أجل السجدة وأن صلاة الفجر يوم الجمعة فضلت بسجدة على سائر الصلوات لا ما شرعت من أجل السجدة إنما شرعت من أجل أنه فيها تين السورتين الإشارة إلى أمر المبدع والمعاد وما يتعلق بخلقنا وبعد ذلك إلى أننا سنؤول إلى جنة أو إلى نار وهذه الأمور كلها ستحصل يوم الجمعة ففيه خلق آدم وفيه قبض وفيه الساعة في تقوم الساعة فلأجل تذكير الناس بهذا اليوم وما فيه من حوادث وقعت وستقع نقرأ. هاتين السورتين فيهما الإشارة إلى بدء الخلق وإلى نهايته وإلى مصير المكلفين يوم الدين إلى جنة وإلى نار إذا يقرأ ألف لام مين تنزيل السجدة وقد ثبت في صحيح البخاري في كتاب التفسير عند تفسير سورة غافر حاميم المؤمن قال الإمام البخاري مجازها حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم مجازها أي تفسيرها قال مجاهد مجازها مجازها مجاز اوائل السور يعني تفسيرها كتفسير اوائل السور حروف مقطعه الله أعلم بمراده ويقال هذا كلام الإمام البخاري عليه رحمه الله بل هو اسم حاميم هذا اسم للصورة بل هو اسم لقول شريح بن أبي اوفى العبسي يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم هذا الرجل شريح بن أبي أوفاء العبس رفع رمحه على محمد بن طلحة رضي الله عنهم أجمعين الذي يقال له السجاد من كثرة عبادته وخشوعه لربه وخرج مع والده طلحة في الخصومة التي وقعت في موقعة الجمل رضي الله عن الصحابة أجمعين وقد أوصى علي رضي الله عنه من أدرك محمد السجاد أن لا يقتله لأنه خرج برا بأبيه ولم يحمل السلاح فخرج طلحة وأراد من والده أن يخرج فخرج لكن ما حمل السلاح فقال علي من أدرك منكم محمدا السجاد فلا يقتله ما خرج لقتال وليس هذا من إنما خرج بأبي خرج أمره بالخروج فخرج دون مشاركة في قتال فلما التقى شريح بن أبي أوف العبسي بمحمد ابن طلح السجاد ورفع عليه الرمح تلا عليه سورة حاميم وفيها أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فكيف تقتلني وأنا مؤمن وأنت مؤمن فقال شريح يذكرني حاميم أي السورة المسمى بهذا الاسم فأعربها على أنها إثم للسورة ما لا ينصرف يذكرني حاميم والرمح شاجر مسلط إليه هل لا تلا حاميم قبل التقدم لماذا مات لها قبل أن يتقدم قعدة في بيته لماذا جاء القتال؟ فلما رفعت إليه الرمح يطلو علي الآية لكن هو كما قلنا ما خرج لقتال رضي الله عنهم أجمعين يذكرني حاميم والرمح شاجر هل لا تلا حاميم قبل التقدم الشاهد أنه أعرب حاميم إعراب الأسماء التي لا تنصرف يذكرني حاميم والرمح شاجر هل تلا حاميم قبل التقدم إذن هذا هو القول الثاني هذا القول يدخل فيه أيضا أقوال أخرى أذكرها في أول الموعظة الآتية إن شاء الله وأسرد بقية الأقوال إن أحيان الله في الغالب سيكون الأسبوع الآتي إن أحيان الله بداية رمضان هذا الغالب والذي يظهر والعلم عند الله دروس التلقيف التفسير ستتوقف في شهر رمضان وعوضها بثلاثة دروس تكون بعد صلاة القيام والترويح إن شاء الرحمن. لكن فيها شيء من الاختصار لئلا يحصل هناك ملل من كثره الكلام ونسال الله حسن الختام فلعل الدرس يعني بحدود ساعة أو أنقص فيما يتعلق بصيام الشهر رمضان وما فيه من فكم واحكام وفوائده ان شاء الله وأما دروس التفسير نتوقف عند هذا المقدار إن أحيان الله إلى بعد رمضان ونسأل الله إذا توفانا أن يتوفانا على الإيمان وصل الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن استغفرك وأتوه